وما عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياءهم إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا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 قل انَّمَا انا بشر مثلكم يوحى الي انما يوحى الي انما الهكم اله واحد